والليل إذا يغشى والنغر إذا تجلى وما خلق الذكر والأنذى إن سعيق نشفتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسمي السر يسرا فأنذرك النار أن تبضى لا يشلع إلا الأشقى الذي كذب وتبضى وسجنة هو اللفظ الذي يؤتي ماله يتذكى وماله Thank